وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أقاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكذر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 إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل دأب قوم موش وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم السناد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم السناد يوم تؤلون مدبرين مالكم من الله من عاصم وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْهَا